أيها الإخوة والأخوات مع الختمة المنوعة نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع عشر من القرآن الكريم مع القراء يوسف بن عبدالله الشويعي صلاح الهاشم محمود خليل القارئ محمد أيوب والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ يوسف بن عبدالله الشويعي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 بل قالوا ادغاث احلام من بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا فلياتنا بايه كما ارسل الاولون ما امنت قبلهم من قريه اهلكناها افهم يؤمنون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 بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 لو كانَان فِيهِ مَا آالِهَةٌ إلاا اللهَّهُ لََسَدَتَ فسُببحََ اللهَِّ رَبّ العجَّا يَصِفون لا يسْأَلُ عََّا يَفعل وَهُم يسْألون أَمِ التَّخَذوا مِن دُونِهِ آهَ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 وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى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 أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا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 ونبلوكم بِالشَّرِّ والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنْ عِنْدِنَا يَصْحَبُونَ بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ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 وَإِنْ كَانَ مِثقَالَ حَبَّة مِنْ حَرْدَ لِ أَتَنَا بِهَا وَكَفَ بِنَا حاسِبِين وَلَقَد آتَنَا مُسَوهَاونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَ أَو